أذكار صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وَمَِّتِ أَبِنَ إبَرَهُ مَ حَان فَم مُسْلمَا وَمَا كَلََ منِ لِمُ الشّقلَّهُمَّ بِكَ أَصْحنَا وَبِكَ أَمسَينَا وَبِكَ نَحيا وَبِكَلََم وإليك النشور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شئي كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا ربه لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القاب اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبلا وشر ما بعد اللهم أنت ربي لا إله إلا أن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 فإنه لَا يغفر الظنوب إلا أن اللهم فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء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 اللهم استر عوراتي وامر رعاتي اللهم احفظني من بين يدي و من خلفي وعن يميني و شمالي و فوقي وَاَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُتَلَمَّ مِنْ تَحْتِي بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سبحان الله وبحمده عدد خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أصبحت أشهده وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد مدد عبدك ورسولك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا ان اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مدين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نظرت من نذر فما شيئتك بين يدي ما شئتك وما لم تشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بك انَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم وما رسول الله يس من صلاه فعلى من صليت وما لعنتم اللعنه فعلى من لعنتم ثم وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد النوم وَلَذَّةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ غُرْبَةٍ أَمُورٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مَأَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الجلال والإكرام فإني فإن أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحم وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكُنْ إِلَى ظَاهِرٍ وَعَمْرًا وَذَنبِي وَخَطِيئَةِ وَإِنِّي لَا أَثْمُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَغَفِّرْ لِي ذَنبِي كُلَّهُ إن إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَتُب عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ تواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحان الله سبحان الله وبحمده